تَكُ إلا إلا أَن وَلَكُمْ بَيلَكُمْ بِالبَابِلِ إِللاا إِللاا أَن تَكونَةِ جََةً عَ تَرَاضٍِ مِنْكُم وَلاَا تَقُتُلُ أَنافُسَكُمْ إِ إن الله كَانَ بِكُم رَحيمَا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم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 إن الله كان على كل شيء شهيدا